الباب الثالث عشر ومئتان باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامرهم فيه بعزيمه فيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه